بسم الله ليكم وبارك فيكم ونفع الله بما قلتم وافر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا يستشكل يقول أشكل علي أن من أوصاف من يزاد عن الحوض أنهم غرا محجلين مع أنهم مرتدين مبدلين للدين وجاء في حديث بهريرا أن الوصف الغرة والتحجيل هو من أوصاف من يرد الحوض وليس وصفا لمن يذاد عنه أفيدونا جزاكم الله خيرا. هؤلاء لهم علامة ولا يمنع أن أنه كان مصليا متوضعا ثم ارتد بل ذكر العلماء أمر آخر وهو المنافقون الذين أظهروا الإسلام الذين اظهروا الإسلام وقد جاء في القرآن أنه عندما تقسم الانوار يكونون موجودين ويحشر مع مع الامه منافقوها يحشر مع الأمة منافقوها يعني من تظاهروا بالاسلام ولكنهم يحصل لهم الدود ويحصل لهم السقوط من الصراط في نار جهنم فالأمر لا إشكال فيه يعني حمل أهل العلم على من كان على الإسلام ثم ارتد وعلى من كان على الإسلام متظاهرا في حقيقة الأمر على النفاق ويتظاهر في الإسلام يتوضى ويصلي وهذه الأمر يعني كان ملتزما به في ظاهره ولكنه في باطنه ليس على الإسلام بل كان على النفاق أو أنه كان عنده إيمان ثم ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هذا يريد أن يصح هذه العبارة أو هل هذه هل هل هل هل هل العبارة صحيحة يقول جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المنافقين قال لا يقال أن محمد يقتل أصحابه فلهذا قال بعض أهل العلم أن كلمة أصحابي في حديث الحوض تشمل المنافقين فقط فما رأيكم في هذا الاستدلال هذا ذكره العلم لكن ما قالوا فقط وإنما قالوا الحديث يتناول من ارتد يعني من كان عنده إسلام ولكنه في دينه رقة وحديث عهد بإسلام ثم حصلت له ردة وهذا وصف حدثاء الإسلام ليه ليس من أهل النفاق وإنما من حدثاء العهد بالإسلام وكان في إسلامه ضعف ورقة والله قال في القرآن من الناس من يعبد الله على حرف فإن اصابه خير ونطمأن به وإن صابت فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة فبعض الناس إسلامه ضعيف رقيق الفتنة القليلة تصرفه وتجرفه عن دين الله فهذا يتناول من كان كذلك ويتناول من كان متظاهرا بالإسلام وفي باطنه على على النفاق نعم هذا هسه يقول هل تدخل النساء في الذود والطرد من الحوض الخطاب لما ياتي في الاحاديث للرجال على أن الأصل في الخطاب للرجال وإلا كله يتناول يعني الايات التي تاتي في القرآن في رضي الله عنهم رضوا عنه مثلا أو مثلا لا يدخلنهم جنات ونحو ذلك هذا يشمل الرجال والنساء ولكن يذكر الخطاب للرجال لأن الخطاب للرجال يعني الخطاب للرجال والنساء تبع فهذا يشمل الرجال والنساء نعم هذا يقول هل يجوز قيام اليهود لهذا مر معنا دعاء النسوة الذي رواه أنس قال يعني تركت عجائز في المدينة لا يصلين صلاة إلا سألنا الله تبارك وتعالى أن يردنا حوضا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يشمل الرجال والنساء هذا يسأل يقول هل يجوز قيام الليل بين الأذان الأول والثاني وخاصة إذا لم استيقظ إلا بعد الأذان الأول هذا من وقت من الوقت الذي لصلاة الليل صلاة الليل وقتها إلى أذان الفجر الثاني هذا كل وقت لصلاة الليل نعم هذا يقول أنه شاب يسدد ويقارب في الطاعات ما استطاع ويحفظ شيئا من القرآن غير أن هناك أمر حيره وأقلقه كثيرا وهو ما يرد عليه من الوساوس والخواطر والهواجس وخاصة كل ما اجتهد في الطاع أكثر وخاصه أثناء الصلاة ترد على يرد على باله أفكار وخواطر غير طيبة حتى أنه يتمنى أنه يتردى من جبل شاهق ولم ولم تخطر عليه هذه الخواطر فيما يتعلق بالذات الإلهية والأمور الشرعية قال انني أخائف أن يكون هذا عقاب من الله فماذا تنصحونني النبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة مثل هذا السؤال. قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به وهذا الأخ السائل جزاه الله خيرا يقول يعني ما أحب إليه أن اتردى من جبل شاهق من أن أتكلم بمثل هذا الكلام وهذا ما مقالة الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن أحدنا لا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به وهذا يتعلق بأمور خطيرة جدا ترد في النفس وتتعلق بالله وبصفاته وبأسماءه وتكون أشياء لا يريدها الإنسان تهجم على قلبه من دون اختيار وبدون طلب لها تهجم على قلبه لا يدري إلا وإذا بها تجول في, في قلبه بدون استئذان ويبقى, ويبقى ماذا كارها لها مبغضا لها يتمنى لو يسقط من جبل ولا, ولا يتكلم بها ولا يذكرها لأحد أو يسقط من السماء ولا يتكلم بحرف منها لأنها عظيمة جدا فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال أوجدتم ذلك قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان قال أوجدتم ذلك قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان هنا ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان الإشارة في قوله ذاك إلى الوساوس. الإشارة في قوله ذاك, ذاك صريح الإيمان أي الوساوس؟ لا. صريح الإيمان ما هو؟ المدافع. أوجدتم ذلك؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان. أي ما دمت يعني قلبك بهذه الصفة يكره هذه الأشياء ويبغضها ويدافعها ويكره وجودها فيه. و... وكون يخر من السماء احب لي من أن يتكلم بها هذا صريح الإيمان فهذه المدافع إيمان يثاب عليه الإنسان ومن عمل الصالح الذي يثاب عليه كل ما هجمت عليه مثل هذه الوساوس وأبغضها و وأبغضها و... و... و... ولا يفكر أن يتكلم بها بل أن يخر من السماء حبي لي من أن يتكلم بها هذا هو صريح الإيمان فهذا هذا خير ولا يلام الإنسان على أشياء تهجم على قلبه من غير طلب ويثاب على مدافعته لها فعليك أن تستمر بهذه المجاهدة وهذه الكراهية وهذه المدافعة لهذه الأمور وعليك بالاستعادة بالله تبارك وتعالى ومجاهدة نفسك على الانتهاء عنها وشغل القلب بامور أخرى من العلوم النافعة والمصالح المفيدة والأعمال الطيبة ونحو ذلك ولا يضر كذلك شيئا بل قال عليه الصلاة والسلام ذلك صريح الإيمان أما إذا والعياذ بالله الإنسان بدأ يتكلم بهذه الأمور فهذا باب, باب الضلال مثل ما حصل من علماء الكلام وعلماء الفلسفة هذه الوساوس التي في صدورهم كتبوها في كتب وأصبحت مدارس تدرس وتقرأ وتتعلم وهي وساوس الصدور وكان صريح الإيمان دفعها وكتمانها في القلب وعدم إخراجها لكن أصبح كل واحد منهم إذا جاء في صدر شيء من وساوس كتبها في كتاب وعلى أنها ماذا يقول جادة القريحة يقول جادة القريحة بهذه المعارف و. و وهذه تصورات ونتائج العقول بعد كد وكذا ثم تكتب في كتب وتدرس على أنها علم وهي كلها من الوساوس التي من صريح الإيمان أن تدفن في القلب وان تطوى ولا تروى ولا يذكر منها أي شيء لأن ليس فيها إلا الضرر فأشاهد أن هذا الأمر لا يضر الإنسان ما دام بهذه الصفة نعم. كثره الأسئلة عن هل الذود خاص بالكفار والمنافقين نفاق أكبر أو أنها تعم أهل البدع والمعاصي وكذلك لا الأهل العلم في لأهل العلم في المذادين عن الحوض قولان معروفان لأهل العلم في المذادين عن الحوض قولان معروفان القول الأول وهو الأظهر والأقرب أنه في أهل الردة وجاء تلفاظ في الأحاديث صريحة لم يزالوا مرتدين انهم ارتدوا على عقابهم القهقره فحدثهم ردة عن دين الله تبارك وتعالى والقول الثاني لأهل العلم أن المراد بالمذادين عن الحوض أهل البدع والمحدثات في الدين ومن كانت بدعته ناقلة له عن الملة يكفر بها ك كالسيرك وعبادة غير الله وتعطيل الرب تبارك وتعالى وتسبيه بالمخلوقات أو غير ذلك فهذا الأمر في واضح أما إذا كانت البدعة دون ذلك أما إذا كانت البدعة دون ذلك فمن اهل العلم من قال انه يسمله وايضا قالوا كونه يسمله لا يعني خلوده في النار لانه لا يخلد في النار الا المشرك لكن يعاقبه قالوا يعاقبه الله تبارك وتعالى بالذود عن الحوض ولا يشرب منه ويؤخذ الى النار ويعاقب على بدعه واذا لم يكن على الشرك والكفر